س و ي ب ن ا ه بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ج ي ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا بدق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر ا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 وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطي أ و ل ي لك فعولي ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى أ ل م يك نطفه من مني ت م ن ي ثم كان علقه فخلق فسوء فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموت هل أ ت ي على إ ن س ا ن حين من الدهل لم يكن ش ي ء أ اما الكوره